فتح لنا باب العفو بل ندبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح فمن عفا وأصلح فأجره على الله وإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الأصار التي كانت على من قبلهم ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا منهم اليهود والنصارى وغيرهم من الناس لأن هذا يشمل كل كل المُبِسَر نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هل المراد من من الأمور الكونية أو من الأمور الشرعية أو منهما إن قلت منهما أشكل علينا ما سبق لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فإن قلنا إن إن معناها لا يكلف الله شرعا نفسا إلا وسعه وهذا خبر والخبر لا بد أن يكون واقعا لا بد أن يكون واقعا وإذا كان واقعا صار الدعاء في قولك لا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ها؟ لغوا لا حاجة إليه، لأنه من الأصل لا يكلف لا يكلف الله نفسا إلا وساه، فهو ساقط، يعني قصدي أنه مسقط عنه من الأصل، وحينئذ يكون المراد ربنا لا تحم منا ما لا طاقة لنا به شرا أو قدرا لا باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد أحيانا يكون يحصل للإنسان ما يمنعه من فعل الطاعة ولا يطيقه لمرض أو غيره كذا طيب فإذا قال قائد نعم هذا حاصل لكن في هذه الحال لا يكلفك الله لا يكلفك الله ما لا تستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جم وقال تعالى في الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فقد سقط عنك ولم تكلف فالجواب الله أعلم أن يقال إنه إذا رفع عنك التكليف بهذا مع عدم الطاقة فإن معنى ذلك أنك تسأل الله تعالى أن يتمم لك الأجر أن لك الأجر الحاصل بهذا الفعل الذي لا تطيقه فيكون هذا هو فائدة الدعاء بأن لا تحمل ما لا طاقة لك به في الأمور الشرعية لأنه إذا ارتفع التحميل إذا ارتفع التحميل صارت صار الإنسان كأنه فعله كأنه فعله فلا تأمل المسؤولية فيه وحينئذ يكتب له الأجر فإن قال قائل وعلى هذا المعنى أيضا يرد عليكم قوله صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب لهما كان يعمل صاحب مقيمة والإنسان العاجز عن العبادة التي كان يفعلها في حال صحته إذا مرض كتب له أجر العبادة التام إذن الدعاء بهذا أيضا لا لا لا فائدة منه قلنا الجواب على ذلك. أنه وإن كان الرسول أخطر بذلك عليه الصلاة والسلام فقد لا يكون ذلك متيسرا لي أنا إما لتخل في صدق النية والعزم والعزيمة أو لأي سبب آخر صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام مما يضع سافر، لكن هذا لا ينطبق على كل واحد بعين كما أننا نحن نعلم جميعا أن كل مؤمن يدخل الجنة لكن هل ينطبق على كل واحد بعينه؟ ما يمكن أن ينطبق على كل واحد بعينه إلا إلا ما شاء له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذاً فيكون هذا أيضا فائدة الدعاء أن تكون فائدة الدعاء هنا أن تسأل الله تحقيق هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر. قل لا ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمر ظاهر انتبه وسؤال الإنسان أن لا يحمله الله ما لا طاقة له به يتضمن شيئين أحدهما دفع هذا الشيء أن لا يرد عليك أصلاً والثاني أن يقويك أن يقويك الله عليه حتى تتحمله ويدخل في طاقتك انتبه ربنا لا تحمل ما لا طاقة النابه نقول يشمل أمرين أن لا يحملك الله إياه أصلا بأن يدفعه عنك أو إذا حملك إياه يخففه عليك حتى يكون داخلا تحت طاقتك حتى أكون داخل تحت طاقتي. مثل إيش الأمور الكونية اللي ما تروح تحت الطاقة؟ مثل ظل الإنسان. إنسان ظلمك في مالك في بدنك ألزمك بأن تحفر عشرة أمتار في خلال ساعة وتنقل الطين حقها. يسلط عليك قال افعل وإلا في الحبس مثل الحياة ولا القتل طيب في طاقة هذه ولا؟ هاري. ها؟ ما في طاقة عشرة أمتار في ساعة يمكن تكون أرسل به هذا لا طاقة النابي فتسأل الله أن لا يسلط عليك أحد يحملك ما لا تقتل لك به أو أن الله عز وجل بحكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حتى الحركة ليس كذلك طيب أو قد يبتليك الله تعالى بعسر البوم أو بعسر الغائق أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تاقة لك بها نحن الآن ولله الحمد والمنه نقول التحدث من دعمة الله يسل علينا الأكل والشرب نأكل هنيئا مريئا ميسر وكذلك الخروج لكن يبتل بعض الناس بأن لا يستطيع الأكل لا يستطيع الشرب لا يستسيغ الأكل ولا الشرب، نعم، إنسان آخر يفعل ذلك لكن يش يشق عليه خروجه هنا. إذا كل هذا داخل في قولك ربنا وربح من ما لا طاقتها به إذا ما لا طاقة به من التكاليف الشرية بعد والأمور القدرية. طيب، وهنا نشوف أصحاب السيبوي. وشراب لا طاقة ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به نعم لا حد مدي له هو متاكد نبي كل كل هذه نعم الله شويه ها طيب تفضل يا نادى طاقه لنا في اي نعم في المحل نصب المركزي اي وش مقصود بايش ايه لا تاخذنا كيف طيب مفعول أول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع ثاني طيب لا, لا, لا, لا نافي ليش ايه لكن وش نوع هذا النفي طيب إذن عليك درجته يلا يا محمد لا لا نافية طيب وش عملها نعم طاقه وش عمل ان طيب نعم نعم طاقه الناديه تجارب ولا لنا ايها بهي طيب لنا شيخ لا الله خير الثاني يا <تصفيق> ما لا طاقة لنا لا طاقة لنا لا طاقة لنا صفة لك الطاقة نعم ما لا طاقة لنا ثم قال وعفو عننا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا إذا أخذ لما كان الإنسان له أحوال فله حالات حال مضت وحال مستقبلة الحال التي مضت قد يكون مخلاً بفعل الأوامر وقد يكون مرتكباً لفعل المحظور. والحال المستقبلة علمها عند الله أنتم معي؟ طيب قال واغفر لنا هذا في مقابل فعل المحظور. ياغفر يعني اغفر لنا الذنوب التي فعلناها، غفر لنا الذنوب التي عملناها، والإنسان لا يخلو من ذم كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، والذنوب قد تكون في القلوب، وقد تكون في اللسان، وقد تكون في الجوارح، أو يكون إنسان قد فرط في مأمور، فرط في مأمور. قصر فيه مقابله قوله اعف عني اعف عني فالعفو في مقابل التقصير في المأمور به والمغفره في مقابل ايش فعل المحظور في مقابل فعل المحظور طيب وارحمنا في المستقبل فرحمنا في المستقبل يعني تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محذور أو في تهاون في معمور أنتم معنا الآن؟ طيب وهذا أحسن من قول بعض المفسرين إن هذه من باب التأكيد لأن العفو والمغفرة كلها محوذ ذنوب والرحمة حصول مطلوب. نحن نقول لا للإنسان حالان حال مضت وحال مستقبلة. الحال الماضية إما أن يكون منه تقصير في مأموح أو ارتكاب لمحظور اعفو عنا في مقابل التقصير في المأموح اغفر لنا في مقابل فعل المحظور ارحمنا بالنسبة للمستقبل حتى تعصمنا من المحظورات وترك المأمورات فيكون هذا الدعاء شامل من أشمل ما يكون من الدعاء مثل هذا الدعاء طيب لو أن رجلا قصر في الصلاة مثلا ولم يصليها في أول وقت هذا نقول تقصير في في مأمور لو ارتفت وهو يصلي هذا ارتكاب لمحنور لمنهي عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاة بالصلاة وإن كان التفاة هنا مكروه مكروها لكنه منهي عنه طيب أنت مولانا الجملة هنا خبرية الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة توافقون على هذا ولا لا؟ ه؟ توافقونني؟ لا لا. الجملة خ الجملة اسمية خبرية مكونة مبتدأ وخبر معرفتين. صح؟, صح؟ أينه؟ صح. نعم. وقد قال علماء البلاغة إن الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر تفيد الحصر فقول أنت مولانا ليست كقول أنت مولا لنا قوله. قول أنت مولانا تفيد أنه لا مولانا غيرك نعم صح طيب لكن أنت مولا لنا ما هتفيدها؟ تفيد إنك مولع من الموالي. طيب تقول للشخص أنت حبيبي وتقول أنت حبيب لي بين فرق ولا لا؟ ها الأول وش يدل عليه؟ الحصر والثاني ها لا يدل الحصر وتقول للكافر أنت عدو اللي لا يدل الحصر. وتقول أنت عدوي يفيد الحصر ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين فاحذرهم هم العدو لا قبله بالعكس هم العدو فاحذرهم هم العدو كانه قال لا لا عدو سواهم ولا شك أن عداوة المنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر للمؤمن أولى صحيح؟ عداوة يا شيخ المنافق لديك ويقول أهلاً وسهلاً بالأخ الكريم المؤمن الصالح ها هذا المشكلين نقول هذه عداوة المنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر لأن الكافر يبدي عداوته ونتحرز منه لكن البلاء كل البلاء هذا الذي يتقي ويظهر ويظهر أنه صديق وهو أدو طيب إذن أنت مولانا جملة خبرية تفيد الحصر ولا لا نعم تفيد الحصر ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم حتى أولياؤهم يتولونهم ما نفعونهم طيب أنت مولانا ما معنى المولى هل مراد بالمولى الناصر أو المتولي لجميع شؤوننا الثاني ثاني أحسن يعني الثاني يعم ويشمل يعني أنت المتولي لجميع أمورنا ومن تمام ولايتك لنا أنك لم تكلفنا إلا ما نطيق وأنك ملجأنا وملاذنا ومحل دعوتنا ورغبتنا ورغبتنا كذا وأنك شرعت لنا هذا الدين الميسر وكل ما يترطب على هذه الولاية فهو داخل في قوله أنت مولان ثم قال فانصرنا على القوم الكافرين ألف هذه للتفريق ما يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين والولاية إنه ولاية الله عز وجل للخلق نوعان نوعان ولاية خاصة وولاية عامة فولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين والعامة ولايته لكل أحد فالله تعالى ولي لكل أحد بمعنى تولي الأمور أولى. كما قال تعالى ثم ردوا حتى إذا جاء أحدكم موتوا فترسنا وهما فلطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فلا له حكم وهو أسرع الحاسبين هذه عامة الخاصة الله ولي الذين آمن ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وهذه الخاصة فيها أيضا خاص أخص وهي الولاية الله لرسوله مثل أنت ولي في الدنيا والآخر ومثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه هو وحده عز وجل مولاه والملائكة لآخر طيب وجبريل وصالح الممين طيب إذن نقول الولاية قسمان أو نوعان ثم نقول فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا عليهم يعني اجعل النصر لنا عليهم والنصر على المسلمين الكافرين قصدي يكون بأمرين، بالحجه والبيان وكذلك بالسيف والسلاح، يكون بالسيف والسلاح. أما السيف والسلاح فضاه. وأما الحج والبيان فقد يجتمع كافر ومسلم ويتناظران في أمر من أمور العقيدة إذا لم ينصر الله المسلم خذ وكان في هذا خذلان له وللدين الذي عليه هذا النوع من النصر بالحج والبيان يتعين فيه في المنافقين المنافق الانتصار انتصر عليه مو بالسلاح لكن بالحج والبيان لأن المنافق يظهر أنه معك وأنه منك ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه مسلم ظاهر أنه مثلك ومشكل لو نسلط سيوفنا على المنافقين ربما نقتل من هو مؤمن لأن ما في القلب ليس معلوم إلا من أظهر نفاقه وتبين وظهر فهذا على القول الراجح يدعى للإمام من آمن وعلم حسن إيمانه ترك وإلا فلا وقال بعض العلم لا يقبل إمامه المنافق ما نقبل إيمانه ليش؟ قال لأنه من أصل يظهر إيش؟ يظهر الإيمان وأنه مؤمن. لو مسكت نوكلتاع مؤمن وإلا قتلناك. شو يقول؟ شو يقول؟ هو مؤمن. ما عنها في إشكال. مؤمن ونعم. إحنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيم الصلاة ما شوفنا كل يوم جماعكم. نعم. قوة الزكاة تابعون أعطيكم أعطيناكم الآن أصوم نعم مشكل لكن إذا علم يقينا أنه منافق بحيث إنه إذا لقي الذين آمنوا قال آمنت وإذا خلى إلى شياطينه قال إني معكم إنما أنا مستهزئ ألعب عليهم وإذا علمنا هذا وثبت قتلناه لكن هل تقبل توبته المشفور من المذهب أن توبته لا تقبل وأنه يقتل فإن كان صادقاً في توبته فأجره على الله أجره الله وإن كان كاذباً فقد وقع القتل محله ولا لا والقول الثاني إذا علمنا حقيقة أنه تاب رفعنا عنه القتل لأن الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا لكن شف في توبة المنافق ذكر قيود إلا لين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أربعة شود إذا تحققت فأولئك مع المؤمنين وقوله انصرنا على القوم الكافرين هل مرادب بالكافرين هنا الكافرون من بني آدم أو حتى من الشياطين يشف يشمل الكافرين من بني آدم والكافرين من الشياطين لأن الشيطان كافر لا شك فيكون في هذا الدعاء دعاء بنصلك على الكافر من بني آدم وعلى الكافر من الشياطين فيكون بمنزلة الاستعادة بالله من الشيطان والجميع. نعم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 في ناس الآن يرابون يرابون لكنهم من أحرص الناس على على الصلاة والزكاة والصيام والحج. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إيه, إيه لكنه قال ترك مأمور حتى حتى فعل محظور ترك الواجب الترق هي متلازمات لكن لكن الفرق بينهما المأمور ما طلب إجار والمحظور ما ما طلب ترك وعدم هذا الفرق لازمه. نعم, إيه نعم. لا ما عليه إلا إذا ارتفت بجميع بدنه أما براسه فليس عليه إثم ولكنه مكروه إلا لحاجة نعم هذا. بعض الناس يتكلم عن قال ضربت على خذ سفال له وما إلى ذلك من الأشياء التي قد تكون مشروعين هل يتم تنقص في هذه الصلاة الطريقة وإن جاءت الآثار وما إلى نعم لا من جهة أن تنقص هي من هي بالنسبة إلى, إلى, إلى تشريع الله ليست ناقصة ليست ناقصة لأنها موافقة للحكمة لكن بالنسبة إلى أنها أغلال عليهم وأثار إذا نظرنا إليها مجابل مقارنة الشرعة الإسلامية صارت ناقصة والله ما على حسب لأنه يفاعل قائله إن كان قصده إن كان قصده التعريض القدح في شريعتهم فهذا لا يتلسل لأن شريعتهم حين قيامها شريعة الله عز وجل ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفراناك ربنا وإليك المصير وهذه أخذنا فوائدها ناقشنا فيها نعم طيب لنناقش الآية الأخيرة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت هذا كنا ناقشنا في أولهاية طيب قال ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا أراب ربنا لا تؤاخذني عادل حذبت منه يأني ذا طيب ما هي الفائدة والحكمة من حذب يأني ذا نعم نعم اختصارا وتبركا بالبداية بسم الله عز وجل طيب أكثر ما يكون التوسل يا شاكر في الدعاء بمقام الربوبية لماذا؟ ما حضرت؟ فأعتدت خير كثير نعم نعم صح. لأن إجابة الدعاء من متعلقة الفعل من فعل الله وهذا يتعلق بالربوبية أكثر من غيره من التوحيد طيب. قل انه نسينا أو أخطأنا ما الفرق بينهما المخالفة بغير قصد المخالفة طيب قوله لا تحمل علينا اسرا يا الله احمد شيء ثقيل نعم طيب كما حمته على الذين قبلنا وش حم اللي حمل على من قبلنا لما لما أمر ما يتوه من العجل من بات العجل أن يقتلو أنفسهم وهذه الأمة نعم طيب أقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا بها زياد ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية أو من البلاية والأقدار طيب كيف ذلك في الأول تكاليف الشرعية, الشرعية طيب والقدرية مثل جميع البرايا والمشاعر. مثل مثل. نعم الفتن حروب الجوع نعم الخوف وغير ذلك. طيب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا داد الله. ما الفرق بين هذه الجمل الثلاث الدعية؟ لا. يعني متعلق هذه الأشياء ثلاثة متعلق هذه الأشياء الثلاثة هل عفوا يتعلق بإيش في كلها في نعم مصطفى نعم نعم نعم صح. في المستقبل. في المستقبل. صح. يعني إذا العفو والمغفرة عما ما مر، فالعفو يتعلق بب في الواجب والمغفرة بانتهاك المحرم والرحمة في المستقبل بحيث تعصمنا من الذنوب والمخالفات. قوله أنت مولانا فانصرنا على قمك في محمد. ما معنى قوله مولانا؟ مولانا؟ مولانا، عندنا لا مولانا معنى المولى؟ المتولي لأمورنا لنا على غيرنا طيب هذه الجملة هل تفيد الحصر يا عبد الله الصليم؟ لماذا؟ لتعرف الطرفين؟ أفلا يمكنك أن تعطي بمثال يبين لنا هذا؟ يا ياكثر عندكم كلمة واجد وكثير أنتم زياد ولكن نبي واحد بس. نبي من واجد أن تحتف النقطة اللي في الأصل. لا مثال من عندك؟ مو بلازم من من القرآن أو من أنا, أنا المسلم يعني وغيره هو ليس مسلم. م. م نعم أخشى يقول أنت حبيب إنه صاحب المطعم على كل حال لو قلت مثلًا أنت ضارب أو أنت الضارب نعم أولا وين أيهن لا ما هي ما ما بخطر ما بخطر طيب قوله فانصرنا على القوم الكافرين الف يا مشعل وش مش معناها تعقيب لا زي تفريع يعني فبسبب ولاتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين طيب ها طيب. <تصفيق> نأخذ الفوائد قال الله عز وجل آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإيمان بما أنزل إليه يعني قولها آمن رسول هذا خبر يقتضي أن يكون واصفا له إن لم نقل إنه بمعنى الأمر كذا طيب وقد مر علينا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني رسول الله هي قصة دين والد جابر رضي الله عنه طيب من فوائد الآيات الحكيمة أن القرآن كلام الله لقوله بما أنزل إليه من ربه والمنزل هو الوحي والكلام و... والكلام وصل لا يقوم إلا بمتكلم لا يمكن أن يقوم بنفسه وعلى هذا فيكون في, في الآية دليل على أن القرآن كلام الله الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية أيضا إثبات علو الله لأن النجوى لا يكون إلا من إلا من آدم بما أنزل إليه ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الرسول وفي قوله بما أنزل إليه من رب ومن فوائدها أيضا عظم ربوبية الرسول صلى الله عليه وسلم عظم ربوبية الله وأخصيتها بالنسبه إلى رسول صلى الله عليه وسلم حيث قال بما أنزل إليهم من ربه ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره لأن ربوبية الخاصة تقتضي ذلك لكن لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليهم من ربه ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين تبعوا لرسولهم صلى الله عليه وسلم حيث قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وجه التبعية أنه ذكر المؤمن به قبل أن يذكر التابع يعني ما قال آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل عليه وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يستقلون بشريعة دونه ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعا له وجهه أنه قال بما أنزل إليه من والمؤمنون يعني آمنوا بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وعليه فكل من كان فكل من كان أقوى إيماناً كان أشد اتباعاً ومن فوائدها أيضاً إنهم ومن فوائدها أيضاً أن إيمان رسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين شامل لكل أصول الدين لقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كذا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويبقى عندنا أشكال وهو أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والجواب على ذلك أنه في ضمن الإيمان بالكتب والرسل لأن الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر مما جاءت به نعم الكتب والرسل فيكون داخلا في ضمن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب طيب ومن فوائد الآلة الكريمة إثفات الملائكة إثفات الملائكة بقوله وملائكته ووجوب الإيمان بهم بقوله كل آمن بالله وملائكته وقد سبق لنا في التفسير عن كيفية الإيمان بهم أن نؤمن بأسمائهم ما علمنا منها وبأوصافهم وبأعمالهم مش بعد؟ وبوظائفهم نعم الأعمال الخاصة بهم والوظائف التي يقومون بها كالكتبة وحفظ بني آدم وما أشبه ذلك والأعمال التي يقومون بها على وجه خاص كالذين يركعون ويسجدون وما أشبه ذلك طيب ومن فوائد آية الكريمة أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق لا نقول مثل نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن لا نؤمن بعيسى لأن عيسى و... و... من بني إسرائيل لا نحن لا نفرق بين الرسم وقد سبق لنا معنى قولهم معنى قوله لا نفرق نعم من فوائد الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين السمع والطاع السمع والطاع لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا وذكرنا في التفسير أن الناس ينقسمون في هذا المقام إلى ثلاث تقسام معرض لا يسمع ولا يطيع والثاني سامع مطيع عكس والثالث سامع غير مطيع وهذا أشد من من الأول طيب ومن فوائد الآية الكريمة <تصفيق> أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله بقوله غفرانك فكل إنس محتاج للمغفرة حتى النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى المغفرة، ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، وقال الله تعالى إنفتحنا لك فتح مبينا لأخر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كل إنسان محتاج المغفرة. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الذنب وأن الاستغفار الذي يقع منه إنما هو للتعليم فقط فقد أبعد النجعة كما أن من قال إن الاستغفار الذي كان الرسول يقوم به كان استغفارا لذنوب أمته وهذا أيضا خطأ يعن الله قال له والثغف لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فخص ذنبه ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات وأعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقام منه قبل الذنب لأنه قبل الذنب قد يكون مستمر على عليها وماشي وماشيا ألمه عليه معتقدا أنه كامل وأنه ليس مذ... ليس عليه ذنوب فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه وأخبت إليه فيزداد إيماناً ويزداد مقاما، يرتفع مقامه عند الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فجعل الاجتباه بعد هذا هذه المعصية اجتباه فتاب عليه وهدي وهذا كثيرا ما يقع إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة وأكثر من الاستغفار وصار مقامه بعد الدم أعلى من مقامه قبل الدم طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء بقوله وإليك المصير وإليك المصير وقد سبق لنا في التفسير أن المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة والمصير إلى الله في الدنيا أيضا فهو الذي يحكم بين الناس وما اختلتهم فيه من شيء بحكمه إلى الله ثم قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوا ولو شاء أن يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعل فإذا قال قائل كيف يفعل؟ وهم لا يستطيعون وما الفائدة أن يأمرهم بشيء لا يستطيعون قلنا الفائدة أن يعاقبهما على عدم الفعل هذه الفائدة أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن ما لا ما لا نستطيع فإننا لا نكلف به وهذه قاعدة عظيمة من أصول الشريعة لا يكلف الله نفسا لا وسعه ولها في القرآن وكذلك في السنة طيب من فوائدها إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم وهي لا واجب مع عدس ولا محرم مع الضرورة لا واجب مع عدس ولا محرم مع الضرورة انتبه لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله فإن لم يكن له بدل سقط وإن عجز عن بدله وهو له بدل سقط كذا لا؟ طيب مثال ذلك إذا عجز عن الطهارة بالماء سقطت سقط عنه وجوب التطهير بالماء لكن انتقل إلى التيمم فإن عجز سقط التيمم أيضا لو كان شخص لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع أن يتيمم ولا نتوضأ قلنا صلي على حسب حالك بدون وضوء وبدون تيمم واضح طيب رجل قاتل نفسه خطأ قلنا له عليك أن تعتق قرعة من فضلك أقلب الشريط عليك أن تصوم شهرين متتابعين. لو كان شخص لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع أن يتيمم ولا أن يتوضأ قلنا صلي على حسب حال بدون وضوء وبدون تيمم. واضح طيب رجل قاتل نفسه خطأ قلنا له عليك أن تعتق رقبه قال لا أجد عليك أن تصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ماذا نقول يسقط يسقط عنه حتى لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثير فإنه لا جب عليه الإقعام طيب رجل جامع زوجته في رمضان قلنا له إيش أعتق رقبه قال لا أجد سوم شهرين المتتبعين قال لا أجد لا أستطيع أطعم ستين مسكينة قال لا أجد ماذا نقول نقول لا شيء عليك لا شيء عليك إذن القاعدة لا واجب ما عجز أخذ من هذه الآية طيب رجل جاء والصف تام ما يستطيع أن يصفع الناس نقول صلي وحده خلف الصم لأن واجب المصافة الآن عجزت عنه فيسقط عنه طيب إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما في الفريضة نقول أصلي قائما قال لا أستطيع ها؟ صلي على جنب قال لا أستطيع ما عندي حركة إطلاقا نقول صلي بقلبك نعم لا المهم ما عنده حركة نقول صلي بقلب بقلبك فالقاعدة هذه والحمد لله مضطردة لا تنحرم أبداً طيب المحظورات نقول لا محورة مع الضرورة أو لا محرم مع الضرورة لكن بشرط انتبه كلمة ضرورة تعني أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم عرفت؟ الشيء الثاني يشترط مع كونه لا استغناء عن هذا المحرم أن تندفع ضرورته به فإن لم تندفع فلا فائدة وإذا عرفت أنه لا من هذه الشرطين ما هما أن يمكن الاستغناء عنه بغيره، والثاني أن تندفع ضرورته به فحينئذ لا محرم حين عيد الله محرم يكون حلال له. طيب الرجل اضطر إلى أكل الميتة. اضطر إلى أكل الميتة. يأكلها حلالا ولا يأثم ولا يأثن لانه لاستنى له عنها ولأنه إذا أكل انتفع دفعت الضرورة. رجل اضطر إلى التداوي بمحرم ها؟ لا يجوز كيف ها؟ لا يجوز لا لا يجوز لا يجوز أولاً لأنه يمكن أن يستغني عنه غيره في أدوية كثيرة غيره ولأنه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى وقد وقد لا تندم، فيكون ارتكب محرما متأقلاً لرجاء منفعة غير متأقلاً، غير متأقلاً، ولهذا لا جدوى. بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في هذا. طيب إذن هذه تحرم القاعدة أو لا؟ ها؟ لا تحرم القاعدة، لأن لأن ما دخلت أصلاً حتى حتى تكون خارمة لها. طيب. محرم، ها؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أول هي آدم، هذا من نوع من السؤال، قل لا، إيه، لكن هو الآن سيورد نقض لقواعدنا الظاهر قصته، يقول الرجل غص بلقمة، غص بلقمة، دبر ما ما وجود خمر يعني ثاقت الدنيا ما لقى إلا خمر كاس خمر. ولد كسماء يا آدم، لكن على كل حال ماذا نصنع؟ يشرب منه بقدر ما تدفع لقمة فقط، فهمت؟ لأن الضرورة هنا، لأن الشرط تم، لا يمكن أن يستغني عنه ما عنده غيره، وتندفع به الضرورة، واضح؟ طيب. ولا ولا يأكل يا شيخ لأن هو المشروب هذا ما هو مقصود به علاج ولكن دفع لقمة فقط. إيه نعم نعم مه مه مهودات. طيب خلاص ماء لاحد يسأل محرم يحتاج إلى حلق رأسه إلى حلق رأسه واضطر إلى ذلك ضطر إلى ذلك لدفع آذع فحلقهم يجوز ولا لا نعم لا محرم مع الضرور يجوز يأتي بالموسى ويحلق وهو مستريح البال لكن أوجب الله عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسف أو كيف ذلك؟ قال العلماء لأن هذا الذي انتهك هذا المحرم من انتهكه لضرورة إليه نفسه لكن لدفع ضرورته به لدفع ضرورته به ولهذا القاعد عنده مفقية من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه ها؟ هذا القاعد طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه كلام معلوم معلوم عندك عبد الله يا يبي طبح طيب من آتلف شيء لدفع ذاه لم يضمن صال عليك صيد وأنت محرم والصيد يحرم على المحرم قتلك أليس كذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم محرم، خفت على نفسك ولم من دفع هذا الصيد لابل قتلي فقتلته عليك ضمان ها لا لأنك تفعت أذى فهو الذي أسقط حرمته بالأذى واضح تُعت تُعت واحتجت إلى قتل الصيد لتأكله فقتلته وأكلت قتلك أي حلاء لأنك مضطر لكنك تضمنه لماذا لأنك لم تقتله لدفع أذى ولكن لدفع أذاك به لدفع أذاك وتضررك به المحرم إذا حلق رأسه لإزالة القمل، لإزالة القمل. فهنا ما ما حلق الشعر من أجل الشعر الشعر ما جاء منه مضرة لكنه حلق لإيش؟ لدفع أداه به لأن إذا حلقه ذهب القمل صار نظيفا ولا فيه ظل لأن به القمل فالسفاد ولهذا أوجب الله به الكدية من صيام أو صدقها أو مسك صدق. لأنه أتلف لدفع أداه به ولهذا يقول الفقهاء إذا نزلت شعرة بعين ثم نقشها بالمنقاش لجفة أداه فهل يضمن؟ يقول لا يضمن وهذا يقع كثيرا أظن بس ما ذهب الآن قليل هذا كنا نعرف فيما سبق أن في الجفن هنا يخرج من من داخله شعرات تؤذي العين ونراهم كثيرا ما يمسكون الرجل ثم يفصل عين الجفن هكذا ومعه من قعش لنقشنا الشعرات نقول هذا لدافع لدافع أداها فلا ضمع وهذا بناء على أن شعر غير الرأس كشعر الرأس يحرم تحرم إزالته في حال الإحرام وقد سبق لنا في باب محضورات الإحرام أن الصحيح أن التحريم خاص بشعر الرأس فقط أما غيره من الشعور فليس سبيل التحرين ما عليه دليل على تحريم إذا لكي في حال إحرام الخلاصة الآن أخذنا من هذه الآية الكريمة يكلف الله نسر الأوسعها قاعدتين متفق عليهما وهما لا واجب مع العدس ولا محرم مع الضب ولكن نقول في الواجب إذا كان له بدل نتحول إلى إلى بدله. فين عجزنا سقط. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة. نعم القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الضرورة ولكن قلنا القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة ولكن قلنا إنه يجب أن نعلم ما معنى الضرورة. قنا هو وأن لا يستغني عنه أي عن فعل هذا المحتوى ويشترط أن تندفع ضرورته به وإلا فلا ثم أتينا بقاعدة عارضة وهي إذا أتلف الإنسان شيئا يحرم عليه اتلافه مع مع اضطراره إليه قلنا لا يح لا يعثم الاتن لا يعثم لكن هل عليه الضمان في التفصيل إن أتلفه لدفع أداه فلا ضمان وإن أتلفه لدفع أداه به فامنه نعم وقد ذكرنا الأمثل لهذا طيب من فوائد الآثة الكريمة أن الإنسان لا يحمل وزر غيره لا يحمل وزر غيره لقوله عليها ما اكتسبت وأن الإنسان قد ينتفع بسيغيره لقوله لها ما كسبت لأن لها ما كسبت يشمل ما كسبه الإنسان بعمله وما كسبه بعمل غيره وأما الاكتساب فلا يتحمل الإنسان إثم غيره فإن قلت يرد عليك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالجواب أن هذا لا يرد لأن الذي فعلها أولا اقتدى الناس به فكان اقتداؤهم به من آثار من آثار فعله كان من آثار فعله ولهذا يكون هو المتسبب وهو الدال على هذا الفعل المحرم فيكون مكتسبا له استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن القرب لا تصل إلى الأموات كما استدل بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا مساء فهل هذا الاستدال وجيه؟ نقول نعم هو وعندهم وجيه لأن الله أضافه الفعل إلى الفاعل لها ما كاسبت والقرب التي فعلها الغير الكاسب لها هو الغير فلو أن الإنسان صلى وقال اللهم إني أصلل فلان فاجعل ثوابها له يقولون هذا لا أنتفع به فلان لا أنتفع به لو تصدق قال اللهم اجعل صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له اللهم إن صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له يقولون لا ينفع إلا أنهم يستثنون ما جاء به النص لأنه يقول لها ما كسبت وأن ليس للإنسان إلا مساء ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون لغيره فإن غيره ينتفع به ينتفع به ولنا بذلك أدلة منها حديث سار بن عبادة رضي الله عنه أنه, أنه كان له مخراف يعني بستان فأراد أن يتصدق به عن أمه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم وآذن له به ومنها أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه ولي ومنها أن مرأة ساءت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن لها أدركته فريضه الله وهو لا يسترقب عن راحله واستأذنته أن تحج عنه فأذن لها وال في هذا كثير فإن قالي ما ورد به النص نقتصر عليه وما لم يرد به لا لا, لا, لا ندخله فالجواب أن يقال إن هذه قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تمنع غيرها أن يثبت لها، لأن يثبت له حكمها بالقياس، لأن الذي أذن لساد بن عباده مثلا وللرجل الآخر أن يتصدق عنه مهما، لو جاءه سائل وقال يا رسول الله أرأيت لو قرأت القرآن أو صليت ركعتين أجعلها لأمي ما نتى الحلي يقول لا أو أو لا يقول ومقتضى الدليل أن يقول نعم لأن الكل عمل صالح ولا فرق بين صدقة وصوم وحج وقراءة القرآن وصلاة لا فرق بينه إن قال الصدقة عمل مالي أو قربة مالية ينتبع بها الغير قلنا الحج هل هو قربة مالية ولا بدنية بدنية الصوت قربة بدنية ومع ذلك أجازه الشاهد والتفريق بين البدن والمال لا دليل عليه أبدا وحينئذ نقول إن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون ثوابه لفلان فله ذلك ويصل إليه وينتفع به فإذا إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن نجعل ثواب ما عملناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يوجد في بعض المصاحف في آخر المصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما قرعناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولروح آل سيدنا محمد ولكذا ولكذا فهل من المشروع أن نقول إنه ينبغي للإنسان أن نهدي القرب إلى أعظم الناس حق عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لا لا يشرأ أبدا لماذا؟ لأنك مهما عملت من عمل، فإن ثواب العمل هذا يصل الرسول صلى الله عليه وسلم. أهديت أنمته لأن هو الدال على هذا العمل. فليس بحاجة. وأنت إذا أهديت ثواب عملك عليه إليه، فحقيقة الأمر أنك حرمت نفسك من ثواب هذا العمل لأن ثواب هذا العمل حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام إذن ليس بمشروب طيب هل يشرع هل يشرع أن أهدي الثواب لأقارب نعم للأقارب نعم يقول بعض العلماء لا يشرع لأن هذا إنما ورد في الأصل يعني في الأصول ورد في الأصول فنقول له هذا خطأ الذي ورد في الأصول ليس قولا يفيد العموم للأمة إنما هي قضية عين سعد بن عبادة استعدى أن يجعل ذلك لأمه والرجل الآخر استعدى أن يكون لأمه لكن قل أو ماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يشمل أمه وأباه وأخاه وعمه وكل ما كان يتولى أمره تقصيصه هذا بالأبوين ليس عليه دليل طيب، إذا قال قائل هل من المشفوع أن أهدي الثواب للأقارب من آباء أو غيرهم فالجواب لا ليس من المشفوع لكنه من الأمور الجائزة التي لم يمنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كونه لم يمنع منها أرشد إلى ما هو أهم وأورى وهو الدعاء حيث قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ورد صالح يدعو له تأمل الآن سياق الحديث في العمل ولا لا في العمل إذا مات الإنسان انقطع عمل وعدل عن قوله أو صالح أن يعمل له إلى قوله أو صالح يدعو له وهذه إشارة مواضحة إلى أن العمل للغير ليس بمطلوب من الإنسان ليس بمطلوب الدعاء أفضل ولذلك لا نجد هذا موجودا بكثرة في عائل الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير والإحسان وبه نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم بإهداء القرب إلى الأموات وكونه إذا أهدى القرب إلى الميت يحصنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه كما هو مشاهد نعرف أن هذا من من سوء التصرف وعدم الفقه في دين الله عز وجل نعم نعم عيد. نعم يجوز له إلا فيما اشترف فيه أن يباشر فعله مثل مثل الصلاة مثلا صلاة الفريضة لو قال بصلّي عن أبي لأنه يتعب ما صح. نعم. نعم. أحسنتم. أينه؟ لا ما صار هذا، ما صار حتى نذهب إلى إلى نشوف وجهه. نقول لا وشاء، وذكرنا الحكمة، قلنا الحكمة من ذلك أن يعاقبهم إذا إذا أبوا. نعم الله سبحانه يعاقب الناس على شيء يعني لا لا يستطيع الله سبحانه نعم يعني ولهذا صار غير موجود ولهذا صار غير موجود ولهذا نحن نقول هذا من فضل الله علينا يعني لو قلنا بأن هذا ممتنع ما صار في فضل وصار كل كل ما دل على عد تقريبا الشاق يصير ما فضل. نقول هذا فيه فضل. فضل يعني ها. فيه في طيب إذا من من فضل الله أنه لم يكلف ما لا يستطيع ما ما لا يستطيعه العبد. أي نعم. هاتي إحنا نقول ممتنا نعم. Ahd 5, نعم. في العمل ما نعم. ولا نعم. نعم. لا ما هذا استثناء مقطع. ما تعرف الاستثناء مقطع؟ يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. يعني ما الحديث أن الإنسان إذا ما تنقطع عمله إلا من صداق جارية. أو العلم ينتفع به هذا واضح هذا من عمله أو ولد صالح هذا استثناء من قط يعني لكن عند عاله ولد صالح انتفع به نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد نعم خالد لما نسات يا ايها الياء المتقلا حق تواتي هو الحقيقة إن ان هذا وان سماه بعض العلماء نسخا أقول هو ان سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين يعني تخصيص وإن كان بعض ماطلق ما عليه النسخ والصحيح انه مو نسخ اللي هو باب التخصيص نعم نعم هذا قال يا الله مراده مع بعد اللي يعني انه يأتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه في وهذا هذه بعمل القلب يعني إذا أتى القلب شيء ما يمكن دفعه لا يمكنه دفعه لا يطيق ما في دليل على ما في ما في قدكم مرادهم بهذا المشقة الشديدة تحرز منه نعم يحيى يعني قراءة القرآن يعني ما جاء جاء ذكر عم قيد تفصيل ذكر إيش ذكر عم قيد تفصيل يعني تخصص في هذا الأمر نعم ال اللي ما ورد به النص يعني مثل لو لو قرأ قلبه الله أحد وخصص الميت ما فيها شيء إلا أنها تعددت القرآن وكذلك فاتحة أعظم صورة كتاب الله نعم شيخ في حديث رسم صلى الله عليه وسلم قدر <تصفيق> إلى ثلاث نقرأ صلاة خجارية حديث هذا ولو اجتسب الإنسان عن مثلا واحد بنا ملاهي مثلا ومات هل ملاهي هذا من دخل فيه و... يعني ارتكب إثم هل هذا اسمه هو يجب يزروه إيه نعم نعم يجب يزروه ينه اذا هذا ما من قطع منه الله؟ هو ما هو هذا هذا هذا نهر صدقه جاري بس هذا ما صدق هذا عقوبة شخيه، شخيه. نعم <تصفيق> <دا> <تصفيق> <وسمل> نعم <تصفيق> <جائر>. نعم <تصفيق> يجب عليه كسر الصنم هذا إذا ما استطاع سقط عن التكليف نعم حسين ايش كل هذه الجمل يقول لقد قد فعل ايش اين نعم لا الله يظهر الناس من لا تدعو الله سبحانه وتعالى بذلك فإذا دعوت الله بالصدق فإن هذه المصائف التي قد لا يطيقها بعض الناس أنت يحملك الله إياه وتكون عندك سهلة مثل يوم القيامة على المؤمنين يصير وعلى الكافرين غير يصير نعم. إذا حصلت قد تيسر عليه وكأنها ليس بشيء أو إنه ما دع بيها خلاص أو أو ذلك ثلاث فوائد بعد بس أو من لا من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يكلف الله نفسه لوسائها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أخذنا من هذه الآية عدة فوائد منها جسر الدين الإسلامي من من أي عقيدة من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسلم ثانيا أن العبادات تتنوع بحسب حال المكلف فقد نلزم هذا الرجل أن يصلي قائما مثلا ولا نلزم الآخر نلزم هذا أن ينفق ولا نلزم الثاني نلزم هذا بالجهاد ولا نلزم الثاني وهكذا فالعبادات تتنوع بح أو التكاليف تتنوّع بحسب المخاطب أو بحسب المكلف. ومن فوائد الآيات الكريمة أن للإنسان طاقة محدودة. لقوله إلّا وسعها. فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء، في العلم والقدرة والفهم. والحفظ كل شيء له طاقة محدودة كل بحسب طاقته ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان ما كسب مباشرة أو بواصية غيره يقوله تعالى لها ما كسبت ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لا يمكن للإنسان أن يظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته بدليل قوله ما كسبت وما هذه اسم موصورة في ذو العموم أي كل ما كسب ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا أن على الإنسان وزر ما اكتسب وزر ما اكتسب لقوله مكتسبت ولا تفرع على اختلاف تعبير أنه لا يؤخذ بالهم بالسجية لقوله اكتسب والتأو تدل على على إيش على الفعل المباشر بخلاف الثواب في الأعمال الصالحة فإن الإنسان يثاب على نيته ولهذا قال ما كسرت ومنها أنه لا يجوز أن نحمل الإنسان غيره وزر نفسه ويجوز أن يجعل ثواب العمل الصالح لغيره من قوله وعليها مكتسبت فلو أن إنسان عمل عملا محرما وقال اللهم اكتب وزر هذا على عدو فلان يمكن طيب. عمل عملا صالح وقال اللهم اكتب أجر هذا لأبي أو أخي أو لفلان من الناس هذا يصل وهذا هو والفائدة من قوله من قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ومن فوائد الآيات الكريمة أن الأعمال الصالحة كسب، والأعمال السيئة غرم، وذلك مأخوذ من من قوله لها، ومن قوله عليها. فإن على ظاهرة فإنها غرم، واللام ظاهرة فإنها كسب. ومن فوائد الآيات الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق. حيث علمهم دعاء يدعون به واستجاب لهم إياه في قوله ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب مثل الربوبية التي بها الخلق والتدبير ولهذا أكثر الأدعاء في القرآن كلها مصدرة بوصف ربوبي إذ ربنا أو ربي وقال منحن ربي لا تضلع الأرض من الكافرين وقال إبراهيم ربي إنهن أضللنا كثير من الناس وما أشبه ذلك طيب ومن فوائد الآية الكريمة رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل لقوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت طيب وهل يلزم من رفع الإعادة سقوط الطلب الجواب لا لا يلزم برحب المؤاخر السقود الطلب فمن ترك الواجب نسيانا أو جهلا وجبت عليه إعادته ولم يسقط الطلب بل وجب عليه فعله ولم يسقط الطلب به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال من نام عن صلاة أو نسيها فلنصلها إذا لك ولما صلى الرجل الذي لا يطعن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصر ولم يعذره بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا إذا فعدم المؤاخذ بالناس والناسان وجهل إيش لا يسقط الطلب طيب وهل يرفع إثم النهي الجواب نعم يرفع من النهي O hän ystävät, että hän on ystävä. O hän ystävät, että hän on ystävä. O hän ystävät, että hän on ystävä. O hän ystävät, että O hän ystävät, että hän on ystävä. يطلب به الإيجاد والنهي يطلب به الترك فهذا الرجل الذي فعل المحرم جاهلا أو ناسيا نقول كأنك لم تفعل كأنك لم تفعل إذن إذا كان يترتب على هذا المنهي عنه بطلان العبادة فإن العبادة لا ترد إذا كان يترتب عليه كفارة فإن الكفارة لا تترد لماذا؟ لأنه قد رفعت فيه المؤاخذة عن هذا الفعل المحرم وإذا رفعت المؤاخذة فيه صار وجوده إيش؟ كالعدم كأن لم يكن شيء ولهذا نقول لو أكل الإنسان وهو صائم الناسية فصومه صحيح كما دلت عليه السلم ولو أكل جاهلاً يظن أن الشمس قد غربت ثم لم تغرب ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح كما جاء فيها السملة ولو جامع جاهلا أن الجماع يفسد الصوم انتبه جاهلا أنه يفسد الصوم لكنه عالم أنه حرام هذا ما هذا ما دام عنده علم فلا يشترط العلم بما يترتب على المحرم <تصفيق> ليس بشرط ما دون تعلم أنه محرم يترتب عليك أثره فلو جامع يعرف أن الجماعة حرام لكن لم يعلم أن عليه هذه الكفارة المعلضة قلنا أن الكفارة واجبة عليك لأنك انتهكت المحرم عالماً به فهمتم الآن؟ طيب ولذلك لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عن الذي جامع في رمضان مع أنه لا يدري ماذا عليه؟ جاي نسأل عليه؟ لكن يعرف أنه حرام. بخلاف الإنسان الذي لم يعلم أنه حرام، فهذا ليس عليه كتم ولا قضاء ولا كفارة. والفرق بينهما باهض. ضي. رجل جامع في الحج قبل التحلل الأول. لكنه لا يدري يحسب أن الإنسان إذا وقف في عرفة انتهى حجه في ليث المزدلف ليث العيد معه زوجته نام معها وجمعه قال ليش؟ لأني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة الحج عرفة حجت فهذا الذي فهمت فهل يفسد حجه؟ لا يفسد حجه عليه كفارة لا لأن الجاهل كما تدل عليه الآية الكريمة غير مؤاخر وإذا لم نؤاخذ بفعل المحرم صار وجوده صار وجوده كعدمه طيب حلف أن لا يكلم زيدا فرأى شخصا من الناس بكلمه ولكن ما دري أنه زيد ها؟ ليس عليك كفارة لأنه جاه والله يقول لما قال ربنا لا تؤخذ من أنسنا وقتانا قال قد فعلت إذن هذه القائلة فإذا قال قائل فعل الأوامر ذكرتم أنه لا بد أن يفعل المأمور فما الذي يسقط عنه حينئذ يقول يسقط عنه الإثم لأنه لو فعل المأمور على وجه غير صحيح متعمداً لكان آثما فعلم على غير, غير على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما لانه كالمستهزئ بايات الله مثل لو صلى محدثا يعلم حدثا يكون آثما ولا لا يكون صلى محدث الناس ينحدثه لا يحكم اذا فهمنا عدم المؤخرة. لكن هل نزمه بأن يعيد الصلاة؟ <تصفيق> نعم نزمه، لأن هذا فعل مأمور، فعل مأمور. فتبين بهذا وجه كون الفاعل المأمور على وجه لا يصح ناسا أو جاهلا أنه لا لا لا يؤخر، ولو أمرناه بالإعادة لأنه لا يأثم بهذا الفعل. ألم تعلم أن أبا حنيف رحمه الله قال لو صلى الإنسان مهدثا عالما ذاكرا لكفر كفر خرج من الإسلام ليش لأنه مستهزئ مستهزئ بآيات الله نحن نقول لو صلى ناسا أو جاهلا لم يكفر وليس عليه إثم لأنه لا يأخذ بالجهل والنسان لكن نظرا إلى قيام الطلب يجب عليه أن يفعل المطلوب يجب أن يفعل المطلوب واضح؟ طيب من فوائد الآية الكريمة أن فعل الإنسان واقع باختياره فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأن الإنسان إذا عمل عملاً اختيارياً فهو كالذي يجبر على عمله تحرك الإنسان الاختياري كتحرك السافة في الهواء ليس ليس باختياره أعرفتم القول هذا باطل ولا لا لا شك باطل سمعا وعقلا أما السمع فإن الآيات فإن النصوص كثيرة في أن فعل الإنسان واقع بإرادته منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لمن شاء منكم أن يستقيم وأما العقل فلأن الإنسان لو كان مجبرا على عمله لكان عقوبة الله له ظلما إذ كيف يجبره على شيء ثم يعاقبه عليه أليس كذلك؟ طيب هم يدعون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره وتصرف الله في ملكه ليس بظلم ليس بظلم حتى لو عذب المطيع فليس بظالم ولكن نقول بل لو فرض أنه عذب المطيع لكان ذلك ظلما لأن الله قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خافوا ظلما ولا هذلا فنفع عن نفسه الظلم الزوجر المهم أن هذا ليس موضع البص في هذه المسألة لكن في الآية رد على جبرية ووجه الرد أقست على جبرية ووجه الرد أن الله رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس لأن الجاهل والناس لم يتعمد المخالفة فتلا ذلك على أن ما يؤخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بإيش بإرادته لأنه يؤخذ على ذلك. طيب قال ربنا لا تؤخذنا النسيان أو أخطاؤنا من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر والخطأ وارد على البشر وجهه ربنا لا تؤخذنا نسينا نسئنا وأخطأنا ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا نعم وكل إنسان ينسى كل إنسان يخطئ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا قال قائل ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينس ويخطئ قلنا الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف ضعيف في الإدراك وضعيف في الابقاء في كل حال وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة ومأشف ذلك مما يحصل به النساء والجهل ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النسان والجهل عنه فيرجع الله عز وجل ويقول اللهم ما احفظ علي ما علمت احفظ علي ديني احفظ علي علمي وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون النسان مفتقل إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسان وإنه والخطط ومن فوائد الآيات الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي حملها من قبلنا لقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فقال الله خالد خالد لا مهم هذا ما نقبل الإصرا ها قال الله قد فعلت. شوف الآن يخالد لحرة واحدة. شوف فوتك. نعم. طيب إذا نقول إن الله قال قد فعلت. فتل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الأصار والأغلال التي كانت على منسب.